Allezin, yâ ulun Rabbana, inna amanna, fufirlana zulbana, vqna azabnaar. Alçabirin ve alçadıqin ve alqanetin ve Şehid Allah la ilahe illahu ve al malaikat ve qaiman bil La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 فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَتَّبَعَ فَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ضَالٌّ